إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن نبي قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشكم نعاسا منة, منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذيب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويسثبت بين قدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنني معكم. أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْرُعْبَ فَاضْرِبُوا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 إذا لقيتم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذباب وما يولي يومئذ دبره إلا متحرفا إلا متحرفا لقتال النوم متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومقواه جهنم وبئس المصير